بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم الدكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليكين لترون الجحيم ثم لترونها صدقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم